والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا تقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسألوا هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا فإن اتبعت سبيلهم فموفق فقل وإن ابتدعت فما عليك معولون